بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضى صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه اجمعين وبعد فلا يزال حديثنا موصولا الله سبحانه وتعالى حول القراءه في تفسير الشيخ الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمه واسعه نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها والصفات الذاتية كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته. لا سمح. أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات لله تعالى. نعم كما ورد صلى الله عليه وسلم. قال لأبي بن كعب رضي الله عنه أتعلم أعظم آية في كتاب الله فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم في صبر وقال يهنك العلم أبا المون هذه أعظم آية في كتاب الله وقد يقول قائل وهل كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل فيكون بعضه أفضل من بعض نقول نعم باعتبار كلامه سبحانه وتعالى نعم يتفاضل لكن مورد هذا النص فليس لنا نقول ذلك بعقولنا ولما مورد هذا النص ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال أعظم آية آية الكرسي يبقى إذن نقول أعظم آية الكرسي أعظم صورة صورة الفاتحه يبقى أعظم صورة صورة الفاتحه الإخلاص تعبر ثلث القرآن إلى الإخلاص تعبر القرآن فلما قال في ذلك العقل لكن العقل والنظر قد يؤيد ما أو قد يعلم حكمة ما قاله صلى الله عليه وسلم في ذلك فإن هذه الآية ولا شك أعظم آياتهم لأنها تتناول الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وأعظم ما يكون هو الخبر عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته فهذه الآية تضمنت الإخبار عنه تبارك وتعالى وبيان جلال صفاته وكمال صفاته سبحانه وتعالى وأما سورة الفاتحة هي أعظم سورة ايضا لما تضمنت من الموضوعات العامة أو من الأمور العامة التي يرجع إليها القرآن كله كما قال تبارك وتعالى ولقد أتيناك سبع من المثان والقرآن العظيم فيبقى كلامه سبحانه وتعالى يتفاضل مورد ذلك النص مورد ذلك هو النص ولا مدخل عقلي في ذلك نعم فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه لا يستحق هو مشتق من ألها ياله إلهة فمعاني الالوهيه ترجع إلى هذا الاسم الله وهو أعظم أسمائي سبحانه وتعالى ولهذا جاء هذا الاسم جاءت الأسماء تابعة لهذا الاسم الله لا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من رأيته من تصدع من خشة الله وتلك الامثال وضغبه للناس على ما تفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخره لو تتبعنا القرآن نجد أن هذا الإث تبعه جميع الأسماء ولهذا قيل هو اسم الله الأعظم فمعاني الالوهيه ترجع لهذا الإث الله فالله الذي تأله هو المعبود الذي تألهه القلوب ولهذا فالمشركون آمنوا به ربا وقالوا هو الرب والخالق والمدبر لكن ما آمنوا به إلها يصرفون إليه العبادة ولهذا من إذا توجهنا إلى غيره سبحانه بلون من ألوان العباده فقد اتخذنا هذا الذي نتوجه إليه إلها من دون الله ولهذا لما قال حدثاء العهد الكفر للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات أنواب فقال صلى الله عليه وسلم إنها السنن أو السنن قلتم والذي نفس بذك كما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آله فجعل التوجه لغير الله سبحانه وتعالى من هذا الباب من هذا الباب فمن اتخذ صنما فقد اتخذه إلها وثنا فقد اتخذه الها شجره حجرا الى غير ذلك فقد اتخذ هذا الها من دون الله فاذا هذا الاسم اللواء الله ترجع اليه صفاته سبحانه وتعالى صفات الالوهيه فهو الاله اي المعبود الذي تالهه القلوب محبه وتعظيما نعم فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة نعم لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو القيوم الله لا إله إلا هو لا إله تنفي جميع الألوهية عن غير سبحانه وتعالى إلا الله تثبت الألوهية له سبحانه وتعالى واحد فلا إله إلا هو تضمنت نفيا وإثبت لا إله إلا هو هي لا إله إلا الله هي إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرن هي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين أدي لا إله إلا هو نعم وأنه الحي الذي له لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بالنضج المفرط لا يؤدي هذا المعنى. الله لا إله إلا هو عالم الغيب الشهد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله الخالق البارئ المصور. لكن الله الله الله الله, الله. كما يقول هؤلاء يقولون الله الله الله. طيب الله ماله الله هو بل عندهم الله منات عندهم الله مال إيه الله, الله الله الله الله الله ماله الله ماله فالله ما فيها نفي اسباب لكن لا اله الا الله الله الخالق البارئ المسور الله المثنى عليه سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولهذا ما وجدنا على لسان النبوة ابدا ذكرا بهذا الافراد الله بل بخلوا اكثر من ذلك فصاروا يذكرون بالضمير هو هو هو وهكذا فيقتصرون على هذا وهذا على غير طريقة القرآن والسنة فلا يجوز الإنسان يكتب ولا أن يذكر الله الظلم مفرد فقط فهذا ذكر غير مشروع فمن قال الله ألف مرة ما عندنا كيف لو قال واحد الله ألف مرة كان مبتدعا لأنه اتى بذكر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لا هو الذي سبح ولا هو الذي ونزه ولا هو الذي أثنى ومدح لا لا يعلق على نعم وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السماء والبصر والقدرة والإرادة وغيرها والصفات الذاتية نعم فجميع الصفات الذاتية ترجع إلى هذا الحي وحياته سبحانه وتعالى كامله من كل وجه ويغير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء فالحي القيوم جميع الصفات ترجع إليهم الحي ترجع اليه الصفات الذاتية القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال فجميع صفات الأفعال ترجع الى هذا كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها فالله قائم بنفسه مقيم لغيره هو القائم بنفسه المقيم لغيره، فكل ما سوى الله قائم بالله، كل ما سوى الله قائم بالله. أما الله سبحانه وتعالى فقائم بنفسه، قائم بنفسه لم يقيم غيره أبداً، بل هو الذي يقيم. فهو القائم بنفسه المقيم لغيره، فالقيوم فيها بيان صفات أفعاله سبحانه وتعالى من تدبير أمور خلقه و. ايجاد خلقه فالحي ترجع اليه جميع الصفات الذاتيه فهو له سبحانه وتعالى جميع معاني الحياة الكامله من السمع والبصر والاراده والقدرة والمشيئه وغير ذلك والقيوم الذي يقيم غيره ويدبر امره ترجع اليه جميع صفات الافعال نعم ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنا أي نعاس ولا نوم لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعدل. يعرضان له. لا. يعرضان له. لأن السنا والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعدل. والانحلال ولا يعرضان للعظمه والكبرياء والجلال. سبحانه. ما. فهذه صفة نقص في الله. لو النعاس فتأخذ سنة ولا نوم. هذه صفة نقص. السنة والنوم صفة نقص من الله. أما في حق المخلوق هي صفة كمال. ولهذا إذا لم ينم الإنسان كان ذلك نقصا فيه. فيرجع ذلك لعلة مريض. ولهذا ناتي له بالعلاج الذي ينومه إنما في حق الله لا, لا, لا تأخذ سنة ولا نوم ولهذا لا يستعمل من في هذا قياس الاولى فنقول إذا كان في السنة والنوم إذا كان النوم في حق المخلوق كمالا فهو في حق الله أولى لا إنما صفات الكمال التي تكون في الرب سبحانه وتعالى وثبت النص بها فكل صفة متش في الإنسان صفة متش في الإنسان فالله أولى بها إذا كان يليق بالله عز وجل الاتصاف بها فالكرم الجود في حق الإنسان صفة متش فنقول فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بذلك بجود وكرمه وبين جود الله عز وجل وجود المخلوق كما بين الله والمخلوق ولهذا كانت الصفات على ثلاثة اقسام القسم الأول صفات كمال في حق الله نقص في حق المخلوق مثل الكبرياء فصفة كمال في حق سبحانه وتعالى في حق المخلوق لا اثنين صفات كمال في حق المخلوق وهي نقص في حق الله يتصف بها مثل النوم ثلاثة صفات كمال في حق المخلوق ولله سبحانه وتعالى من هذه الصفات اعلاها فما بين صفاتي وصفات المخلوق في ذلك إلا الاشتراك اللفظي او اصل المعنى مثل العلم مثل الكرم نعم وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض فكلهم عبيد لله ممالك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فهو المالك لجميع الممالك وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء ومن تمام ملكه أنه لا يشفى عنده أحد إلا باذنه فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يقدمون على شفاعه حتى يأذن لهم قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن من ارتضى ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب نعم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلتضمن شروط الشفاعة من, ذا الذي من هذا الذي يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه فالشرط الأول إذن سبحانه وتعالى والله لا يأذب إلا لمن رضي عنه ولا يرضى إلا عن أهل توحيده واتباع رسله، ما يرضى الله إلا عن هذا فمرجع الشروط إلى الرضا بعد الإذن إلى الرضا بعد الإذن ولهذا تبين وهذه الشفاعة المسبك فتبين لنا بذلك الشفاعة المنفي وهي التي يطلبها المشركون من اندادهم ومن يعني الذين يزعمون انهم شفعاء من وهذا لا يملكه احد لا يملك صنم ولا يملك ولي ولا يملك نبي ان يدعى الشفاعه ولهذا لا يدعى ولا يسال الشفاعه حتى ولو كان من النبي صلى الله عليه وسلم اخبر أنه يملكها يوم القيامة ومع ذلك لا تطلب منه لأنه وإن ملكاه يوم القيامة لكن من بعد الإذن ثم لمن رضي الله عز وجل قوله وفعله فلا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ملكا مطلقا من غير إذنه سبحانه ولهذا ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يأتي رب فيسجد ثم يسأل الشفاعه فيحد له حدا فيشفع له من بعد إذنه سبحانه وتعالى يعني النبي ما يملك أن يزيد واحدا عما حد له كذلك الملائكة كذلك باقي النبيين كذلك المؤمنون كل هؤلاء لا يشفعون إلا بعد إذن رب سبحانه وتعالى ويحد لهم حدا لا يتجاوزه احد أحد وهذا لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله فعلا فالشفاعه له سبحانه وتعالى كلها وقد يقول قائل طيب اذا كانت الشفاعه لله علامه الشفاعه يعني طيب الله يخرج من النار من اراده خلاص لكن قالوا لا انما الشفاعه اكرام لي لإظهار لاظهار فضله واكراما له نعم ثم أخبر عن علمه الواتع المحيط وأنه يعلم ما بين عيد الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها وما خلفه من الأمور الماضيه التي لا حد لها وأنه لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا بما شاء منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدريه وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم البار ومعلوماته كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يعني إذا علم سبحانه وتعالى علم محيط وشامل هذا علم بالتفصيلات والجزئيات وعلم بالكليات فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى متقلط وراتم في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب المبين علمه سبحانه بالظواهر والبواطن ويستوي ذلك ليس علمه بالظواهر أعظم من علمه بالبواطن وأنه قد يقطع عليه شيء أو يصعب عليه شيء فهو عالم الغيب والشهاد وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رصد ولا يابس إلا في كتاب مبين لا يعزب عنه متقال ضرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر إلا في كتاب مبين هو الذي يعلم ذبيبا النملة السوداء على الصخرة الملفاء في الليلة الظلماء يعلم ربنا سبحانه وتعالى أمرها ويدبر رفقها وما من ذابة في الأرض إلا على الله رزقها وأقرب الينا من حبل الوريد يعلم كل شيء ولهذا الإنسان يوم القيامة فيرى في ميزان حسنات أعمالا ما تكلم بها ولا تفوه وانما نواها واضمرها فمن نوى الخير وعزم عليه ولكنه لم يفعله حال بينه وبينه شيء فإنه يكتب له حسن بذلك فمن الذي عالم ما في النية, ما في النية هو سبحانه وتعالى وهؤلاء المنافقون الذين عبدوا الله في الظاهر وصلوا وصاموا لكن يريدون يوم القيامة كفارا في الدرك الأسفل من النار فمن الذي اطلع على احواله الله سبحانه وتعالى النبي ما يملك ذلك ولا أحد النبي ما يملك ذلك ولذا قال لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أفتش هل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها تعوذا أم لا حتى النبي ما يملك شيء ولا يعلم شيء صلى الله عليه وسلم وقد يأتيه الآت يريد قتله وهو لا يعلم بل قد وضعت الشات المسمومة بين يديه صلى الله عليه وسلم واكل منه مع أنها ظاهرة ومع ذلك ما يعلم اذا كان وضع سم أم لا فالله تبارك وتعالى علمه في حصر محيط بكل شيء وما علم الملائكة والرسل والخلق كله في علم الله سبحانه وتعالى إلا كما قال الخبر حينما قال لموسى لما رأى عصفورا أخذ للنقار نقطة فقال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الوصف يعني ولا شيء ولا شيء فعلمه سبحانه وتعالى شامل محيط عظيم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعني حتى الذي عند الملائكة والرسل والخلق فبما أراد الله سبحانه وتعالى إعلامهم به الله هو الذي علمهم يا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال تبارى علا وان كنت من قبله لمن الغافلين فالعلم الذي عند هؤلاء بمقدار هذا ففهمناها سليمان وعلم آدم الأسماء كلها اذا حتى العلم عند المخلوق اللي هو لا يساوي شيء في علم الله حتى هذا فبموجب تعليمه سبحانه وتعالى له سبحانه وتعالى بان يعلم هذا نعم ثم أخبر عن عظمته وجلاله وان كرسيه وسع السماوات والأرض وانه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات ومع ذلك فلا يؤوده أي يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في احكامه نعم لا يثقله سبحانه وتعالى شيء ولا يتعب كما قال من انتقص إنه تعب فالصراح يوما قال تعالى وما مسنا من لغوب يتعب بل وما خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلا لشكم ولو سبحانه قادر أن يقول للشيء كن فيكون فلو شاء الله لخلق السماوات والأرض في لحظة وحيدة وهذا ليس بشاق على ربنا وليس شيء يشق على الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وكله هيد لكن من باب الرد على هؤلاء الذين زعموا صعوبة ذلك بل هو اهون لأن اعاده الخلق أي أيسر من الخلق نفسه فالذي خلق أي عجزه أن يعيد الخلق نعم وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته وهو العلي بعظمة صفاته وهو العلي الذي قهر المخلوقات وذانت له المودودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب. الله أكبر. شوف هذا التفسير المبارك. لما الإنسان يكتب في التفسير، يكتب في الحديث، يكتب في أي باب عقيدة صحيحة، ينتفع بها الناس. شوف أول شيء، وهو العلي بذاته. لو تقرأ أي تفسير من المشبوهة، تفسيرات مشبوهة تفسيرات الأشاعرة او الجهميه وغير ذلك لا يمكن تجد هذه اللفظ ما يقول لكش هو العلي بذاته لكن يبدأ من بعد كده هو العلي بعضبة الصفات هو العلي الذي قاهر المخلوقات هو العلي الذي دانت له الموجودات هيبدأ هي بهذا إنما يقول العلي بذاته إذا قال العلي بذاته فقد الحل الإشكال لأن هذه من أعظم الصفات التي حصل فيها الخلاف بين اهل السنة والجماعة وبين الاشاعره والجهميه ذات علو الذات له سبحانه وتعالى ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اجتماع الجيوش الاسلاميه تكلم عن هذه في جل كتابه وكذلك في نهنيته تكلم عن هذه عن هذه الصفة ايضا عن هذا الأمر ايضا ودلل عليه بادله كثيره جدا اخذ فيها مئات الاديات فهي الصفات العظيمه فهو سبحانه وتعالى علي بذات كلمة بذات خلاص تشهد الاعتقاد ولهذا لما تيجي أي سعره في أي تفسير عقيدة المفسر هات هذه الصفة شوف قال إيه في الرحمن على عرش السوى في العلو شوف قال إيه في الصفات الذاتية الخبريه وصفات الأفعال الصفات الذاتية الخبريه الوجه اليدان العينان ماذا قال به الصفات صفات الأفعال شوف ماذا قال في الاستواء شوف ماذا قال مثلا في المجيء والإيثيان ماذا قال في هذا مر على هذه الصفات تعرف عقيدة المفسر مباشرة تعرف عقيدة المفسر تظهر لك نعم العظيم الجامع لجميع الصفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الارواح ويعرف العارفون ان عظمة كل شيء وان جلت عن الصفة فانها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم فآية احتوت على هذه المعاني التي هي اجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والأرفان والإيمان وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان نعم فأعظم شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى هو من تعلق بأثماء أصلاح لهذا عظمت هذه الآية وعظمت سورة الإخلاص وعظم تساتيحة الكثير فأجل ما في القرآن الاخبار عنه سبحانه وتعالى أجل ما في القرآن الإخبار عنه سبحانه عن أسماء وصفات والسناء عليه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بأوضروا الذين ينحدون في اسماء وهذا يدلك على أن أعظم الحرمان ما كان عند المبتدعه من الجامية وغيرهم الذين جحدوا هذه الاسماء والصفات بتعصيرها او تحريفها فاي لذه لذات يتلذذون بها في كتاب الله سبحانه وتعالى وهم يطالعون اسماء وصفاته فما يهلكون الا عند, عند هذه الاسماء والصفات ويزيغ القلب عنده ويتبعون المتشابه فاما ان يكونوا مفوضه يقولون نقراها ولا نفسرها ولا نقول فيها شيئا لما نمرها كما جاءت لا معاني لها أي لذة إذن فقر الله لا إله هو الحي القيوم لا تأخذ سنتنا ولا لهم تقرأ والعلي العظيم تقرأ الخالق البارئ المصور تقرأ كل هذا ولا تفسر ولا تعرف المعنى أي لذة ستكون في قلبك تجاه أسماء سبحانه وتعالى أو تعطل فتقول ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا ولا يرحم ولا يرضى ولا يحب ولا يغضب سبحان الله أي رب هذا الذي ترجوه هو لا يحب فأي شيء تحرص عليه هو لا يرضى فأي شيء تحرص عليه هو لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا ينزل في ثلث الليل الاخر ولا تجنب عبادي في القيامه فينظرون الى وجهي اذن ما الرب الذي تعبده واي شيء عند ربك ترجوه واي شيء تخافه تحذره لا شيء فالرب عند هؤلاء رب في الحقيقة بين عدم وصنم فما عبد المعصله إلا عدما ولا عبد الممثلة إلا صنما فإن المعطل يعبد عادما عادما ليس سميعا ولا بصيرا ولا يأتي ولا تكلم ولا ينزل ولا يخضب ولا يرضى عدم. عدم. في موجود بلا صفات. سبحان الله أي موجود بلا صفات؟ هذا الماء له صفات هذا الهواء له صفات انت لك صفات اي شيء له صفات اي موجود اصلا فضلا عن وجود البارئ وتعالى اي موجود عارف عن صفات؟ لكن هؤلاء زعموا انهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن المثيل والند والشبيه والنظير فعطلوا لأنهم قالوا لو وصفناه بأنه سميع بصير عليم خبير فقد شبه المغلوم فهؤلاء عبدوا عدما فين الرب حتى قال غلاتهم مو... أنه ليس موجودا ولا معدوم لأنما إن وصفناه بالوجود فقد أشبه الموجودات أو وصفناه بالعدم فقد أشبه المعدومات حتى الغلا يقول لا موجود ولا معدوم يبقى ان يكون مستحيلا والممثل يعبد صنما قال له يدان ولا نعقل من اليدين إلا هاتين قال له عينان ولنعقر من العينين إلا هاتين وهكذا فعبدوا صنما وأما الموحد فإنه يعبد إلهًا فرضا صمدا له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا التي احتوت معاني الكمال والجلال له سبحانه وتعالى فهم يتعبدون بها ويسيحون فيها سياحه المؤمنين فاعظم أعظم ما يتلذذ به العبد ما رزق به في باب الأسماء والصفات ولهذا قضيه الاسماء والصفات ليست قضيه كما يعبر عنها الناس أو بعض الذين لا درايه لهم بهذا أنها قضية عقيمة قضية عقيمة نجلس نختلف في هذا ونبدع ونفسق ونخرج وندخل هذه قضية عقيمة مرة مع الزمان لا ما في قضيه تتقدم هذا لأنك إن علمت إن اسمه سبحانه وتعالى إن تعبدت به تعبدت به وبمحتوى عليه صفه وبما انطوى عليه من آثار عظيمة في الكون كل هذا مرجوع إلى كل هذا مرجع إلى ثمان وصفات, كل هذا مرجع وصفات. وما تضمنه من صفة وما تضمن من آثار عظيمة في الكون فكان أعظم شيء تعبد الإنسان به رب سبحانه وتعالى مطالعة أثمان وصفات لهذا ذكر ابن القيم من الأسباب العشرة الجالبة لمحبته سبحانه وتعالى مطالعة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته عز وجل فهذه الآية إنما صارت أعظم آية في القرآن لمن أعظم آية في القرآن هي أشب آية على المفرعة في الأسماء والصفات طيب لا عليك لما تخاطب جاميا أو تجلس مع جامي وتقول له أعظم آية في القرآن آية الكرسي ليه قف كده عند هذه الكرسي لما تقول لجهني عصب أو لأشعالي حرف قلوا أعظم آية في القرآن هي آية إيه ولماذا لمن؟ ما السر في عظمة هذه الآية لماذا آية الدين التي أطول منها بكثير وتضمنت أحكاما عديدا لماذا هذه الآية أعظم منها أعظم آية لماذا هذه الآية بالذات التي إذا قرأها الإنسان فلا يزال عليه المضايي سبحانه وتعالى حافظ حتى يصفح لماذا لماذا كرت هذه الآية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في ختام الصلاة ويجعلها عند المساء وعند الصباح لماذا هذه الآية لماذا سورة الإخلاص التي قرات تعبير ثلث القرآن وهي أقل من صفر قلوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قراءتها تعدل في الأجر والثواب قراءة عشرة أجزاء سبحان الله في الأجر والثواب لا في الإجزاء فهذا في الجزائل لا في الإجزاء كما صلق أخبرناه وذلك فضل الله يتيما من شيء ليه يا أخوان لابد نقف عند هذه المعاني ليه ليه يعني مقر البقر والعمران والنساء والماء والاعراض والانفال والتوبه كل دور في الاجر والثواب مثل قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد طيب ليه لمات لمات طيب سوره الفاتحة عظمت ليه حتى صارت اعظم صور القران أعظم من البقره هي سبع والبقرة مئة آية وست وثمانون آية هذه أعظم ليه لأنها أيضا تضمنت الثناء على الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وما الدعاء الذي بعدها الا إلا على موجب هذا الثناء فتثني اولا ثم تدعو فأجل ما في القران الحديث عن الله سبحانه وتعالى واسماؤه وصفاته والتعبد له سبحانه وتعالى بهذه الاسماء والصفات لهذا كانت بعبادة الأنبياء الانبياء والمرسلين رب اني مسني الضر وانت ارحم الرحيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم